موقع رياض القرآن يقدم, يقدم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنيا ليس لهم ضعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضيا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 وزرابي مبنوثا أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقحت فذكر إنما أنت لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر كبار إن إلينا إياهم ثم إن علينا حساب.